ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الآمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلن غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل ومن يغل اليتيم بما غل ليوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط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 يَسْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَمَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ